「そして今日 ل 神様のお話 ل 聞い ل くれる人」 قرآن لتشقى إ ل النابلسي تذكرة م ي خ ش ل ل ا ل و م الاسلاميه و ا ت على ل ع ر ش ا س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 وهل أ ت ا ك حديث موسى إ ذ راينارا فقال ل أ ه ل ه م كسوء ن ي انست نارا لعلي أ ت ي ك م منها ب ق ب س أ و أجد ع ل ه النابلسي ى إ ن أنا ربك ف خ ل ع ن ع ل ي ك إنك و ي ا ل ا س ط ل ا وأنا اخترتك ف ا س ت م ع ل م ا يوحى إ ن ن ي أ ا ا ل ل ه ل ا إ ل ه إلا أنا ا ف ع ب د ن ي و أ ق م ا ل ص ل ا ة ل ا م ي ه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 أن قذفيه في ا ل ت م و ت ف ق س ف ي ه في النابلسي ي م ل للعلوم ي ه وألقيت ب مني الاسلاميه أ م ش ي أختك ف ت ق و ل ه ا ل ن م ع ل ى من ي ك ف ل ه ف ر ج ع ن ا ك إ ل ى أ م ك كي ي تقر ع ن ه ا و ل ا تحزن و ق ت ل ت ن ف س ا فنجيناك م ن الغم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 اذهب أ ن ت و أ خ و ك ب آ ي ا ت ي ولا ت ن ي ا في ذكري اذهبا إ ل ى فرعون إ ن ه م ط ا ى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أ و يخشى قالا ربنا ان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 ف أ ر س ل م ع ن ا بني إ س ر ا ئ ي ل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى إ ن ا امنا بربنا ليغفر لنا و موسوعه ت ن ا ع ل ي ن ا ب ل س ح ر و ا للعلوم ه خ أ ا ل إ س ل ا م ي ه ا س ن ا ء الله الحسنى ب ع كَذَّبَ و و ت ل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 ولقد اريناه آ ي ا ت ن ا كلها فكذب وابى قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أ ن ت مكانا سوئ قال موعدكم يوم ا ل ز ي ن ة و أ ن يحشر الناس ضحى فتولى ف ر ع و فجمع كيده ثم أ ت ى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 قالوا إ ن هذا لساحران يريدان أ ن يخرجاكم من أ ر ض ك م بسحرهما ويذهبا ن ط ر ي ق ت ك م المثلى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 قالوا يا موسى انا ان تلقي وان إ أ نكون اول من القى قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل إ ل ي ه من سحرهم انها تسعى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 ف أ ل قالوا ي س ح ر ة سجدا ا ق ل آ م ن ا برب هارون وموسى قال أ امنتم له قبل أ ن اذن لكم إ ن ه لكبيركم الذي علمكم السحر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 「今までのことは何でもいいことはないです」 موسوعه ا فإن ل ه ه ج ن م ل ا يموت ب ل ا ي ل ي ع ل و م ن ن يأته م م ؤ الاسلاميه قد ع م ل ه موسوعه النابلسي ا للعلوم ا ل د ي ي ن ف ه ا و ذ ل ك ج ز ا ء م ن تزكى ولقد اوحينا الى موسى ان اسرد عبادي فاضرب, فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى َأَتْبَعَهُمْ وَأَضَلَّ أَنْجَيْنَاكُمْ بِجُنُودِهِ بَنِي فِرْعَوْمُ فِرْعَوْمُ عَدُوِّكُمْ فَغَشِيَهُمْ غَشِيَهُمْ قَوْمَهُ هَدَى مِنَ الْيَمِّ مَا وَمَا وم وم مِنْ قَدْ يَا إِسْرَائِيلَ「私の و い出を忘 ا ك م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 اثري وعجلت إ ل ي ك ربي لترضى قال ف إ ن ا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامرين فرجع موسى الى قومه ربان اسفا قال يا قوم أ ل م يعدكم ربكم وعدا حسنا أ ف ق ا ل عليكم العهد ام اردتم أ ن يحل عليكم غضب من ربكم ف أ خ ل ف ت م موعدي 「なかなかお前がお世話にな من موسوعه النابلسي ق ا م ر فأخرج ل ه م ع ج ل ا ج س د ا ل ه خ و ا م ف ق ا ل و ا ه ذ ا إ ل ه ك م و إ ل ه م و س ى ف ن س ى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 <تبعني> أفعصيت أ م ر ي ق ا ل ي ب ن ه لا تأخذ ب ل ح ي ت ي ولا ب ر أ س ي إني خ ش ي ت أن ت ق و ل فرقت ب ي ن بني إ س ر ا ئ ي ل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 「私たちは私の手を借りている」 إ ن ظ ر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن لنحرقنه ح ر ق ثم لننسفنه في اليم نسفا انما الهكم الله الذي لا و اسماء ع ع كل ل شيء الله ك نقص ع ي ك من ا ل ح س ب ق ى وقد آتيناك موسوعه ن لدنا ذكرا ر ض ع ن فإنه النابلسي للعلوم الاسلاميه ق ي م ة ح ي و و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 فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا وإنك لا أن ت ج و ع ف ي ه ا و ل ا تعرى و إ ن ك ل ا تضمأ فيها و ل ا تضحى ف و س و س إ ل ي ه ا ل ش ي ط ا ا ن ق ل يا آدم هل أدلك هل ع ل ى شجرة ا ل خ ل د و م ل ك ل ا يبلى ف أ ك ل ا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا ي خ ص ف ا ن عليهما من ورق ا ل ج ن ة وعصى آ د م ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى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 ف اسماء ص ب ر على الله م س و ق ب و الحسنى م و س و ط ر النابلسي ف ا ت للعلوم ا م ن ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ل ن ف ه م ف ي ه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 م ا الصحف ا في ل أ و ل ى و ل و أ ع ه النابلسي ه م ع ذ ا ب للعلوم ا ل و ا ر س ل ا لولا إلينا ر س و ل ا ف ن ت ب ع آ ي ا ت ك م ن ق ب ل أن ن ي للعلوم ونخزى ق كل متربص فتربصوا ت ف س م ن ن أ ص ح ا ب ا ل ص ر ا ط س ل و م ن ي ه ت د